أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدخا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسقنا به جمعا إن